وَمَا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون 112. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد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 وَمَن يَقُل مِنْهُم إِنِّي إلَهُم مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ والسماوات والأرض كانتا رسقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواتي 114. وقعلنا فيها فجاجا سهلا لعلهم يهتدون 115. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل عن نهار 119. ومجمت والقمر 110. كل في فلك أسبحون 111. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد 112. أفإن ميت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونرلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون